بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم آيا ندا نداولو كسي آيني خدا بدرو دزانيت كوابو أو جوركس أويا بهتي وودنيتو بييدا دا ولا يحض على طعام المسكين هاني كسيجنا هذا تا نو خوراك ببخشيت بهجار ونداران فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون جحور وويلاب يشكرانك اونو يشكراني جنادا بنو يشكان يانو كار كرديني لا سريانو ضلينا اذن ولي غافل الذين هم يراؤون ويمنعون الماء حواليك الريابازنو بروكشنو يشدا كانو دانا بيت خويا در بخالو ايمان داران بخرتينا هميشه هوضدان بو قدا كرديني هموت شاكو يار متيو كوماتيو هاو كاريك